وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن أَتَى بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلٍ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إلي إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 إنما مثَلُ الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَلْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بينهم وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَيَّ نَتَعَبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا دَاءَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يؤمنون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 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتهم تأويله كذالك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 ويستنبئونك أحق هوا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 قل إن الذين يفترعون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكذرون وَأَتَلُّ عَلَيْهِ النَّبَاءُ نُوحٍ إِنَّ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَطَامِعٌ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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء أنقامكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 ولقد بَوَّعنا بني إسرائيل مُبَوَّأ صدّق ورزقناهم من الطيبات فمَقْتَرَفوا حتّى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون